وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطائك، فكشفنا عنك غطائك، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القياف في جهنم كل كفار القياف في جهنم كل كفار القياف في جهنم كل عني خير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما قول لدي وما أنا بظلام وما أنا في ظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول تقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. وعدون لكل أواب حفيف من خشي الرحمن بالغيب. سلام ودخولها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد